لانك ير فيك عبدا جزيلا ابنا ترى رب كن ذا انخفي قال ولم أكن بدعائك رب شقيا وعلي يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا, يا زكريا إنا نبشرك بغلاب شيء